صلوات الله تغشى أشرف الرسل العقائي صلوات الله تغشى أشرف الرسل العقائي وتعومهم الآن جمعا وترومهم والال جن ما بدا نورك وانت اقبل سعد علينا والهنا من كل جمال فلنا البشر بسعد جاءنا من خير وغادر يا جمال قد تجلى بالمشارق والمغارق مرعبا من املن وسلمن لا مرعبا من املن وسلمن لا خير حداي مرحبا اهلا بشمسين خفيت فيها الكواكب مرحبا اهلا بشمسين قد ماحت كل الغيوم يا شريف الاصل نودنا بك في كل النعوة ألت كل عاصل ألت ما كل جئت من أصل الأوصيل حل في أعلى الظوال من قصاين والواليين بني خيل مجد بن غالي واعتلى مجدك فخران في رفيعة المرات لا بريح لا في سرور لا في سرور ولكا يوم وجوده ظهرت فينا عجلين بشرتنا بالعطايا والاماني والرائل قل شريبنا من صفانا بكل الأحلال ما شاء الله فليورض الحمد على الأمد فليورض رب الحمد على و شكروا على ما قد حل من الله يا كريم يا رحيم جدوا عن القلب بما قال من توردنا نحو بابي يا جل ذاك ذنب على الأبد قد أتى نحوك تغاي